ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع هو أفضل روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيرهما قال الإمام أحمد وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وآله وسلم أو ينوي الإفراد أو القران قال في الشرح ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء وقد دل عليه قول عائشة رضي الله تعالى عنها فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما والتمتع هو ان يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ واقام بها وحج من عامه انه متمتع وعليه الهدي ان وجد والا فالصيام والافراد هو ان يحرم بالحج ثم, بعده ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمره والقران هو ان يحرم بالعمره ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروه وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما امرتكم به فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل ما امرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله متفق عليه فان احرم به ثم بها لم يصح ولم يصر قارنا وهو قول علي رضي الله تعالى عنه طواه الاكرم لانه لم لم يرد به اثر ولم يستفد به فائده بخلاف ما سبق ويبقى على احرامه بالحج ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو لقول طاووس رحمه الله خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروه انتهى وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم علي رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اليمن فقال بما اهللت يا علي قال أهللت, بإهلال قال اهللت باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لولا ان معي الهدي لاحللت متفق عليه لكن السنه لمن اراد نسكا ان يعينه لقول عائشه رضي الله تعالى عنها فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج متفق عليه وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك, النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه بما أهللت قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعه فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم إنما حلي حيث حبستني متفق عليه وللنسائي في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإن لك على ربك ما استثنيت وفي حديث عكريمة رضي الله تعالى عنه فإن حبست, فإن حبست أو مرطت فقد, فقد حللت من ذلك فقد حللت فإن, حب فإن حبست أو مرطت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك رواه الإمام أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على محمد وعلى أهله وصحبه هكذا ذكر العلماء أن الأنساك ثلاثة التمتع والإفراد والقران وأفضلها عند الإمام يحمد التمتع ثم يليه الإفراد ثم يليه القران وقد ذهب اكثر الائمه الى ان الافراد افضل وذهب اخرون الى اختيار القران فالصحيح الذي تؤيده الادله ان الافراد افضل لمن جاء متاخرا والتمتع افضل من جاء مبكرا هكذا مرتضى الادله لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه ووصلوا الى بالحليفه الميقات خيرهم من شاء ان يحل بحج فليفعل ومن شاء ان يهل بعمره فليفعل ومن شاء ان يهل بحجه وامره فليفعل ولكن اكثرهم كانوا مفردين مهلين بحج فقط ومنهم من هو مهل بالعمره كعائشه وأكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلف في, عم... في إحرامه بعضهم قال إنه متمتع أذكر ذلك ابن عمر وبعضهم قال إنه مفرد ولعل الصحيح والصواب انه قارن هكذا الذين قالوا انه متمتع قولهم صحيح وذلك لان القران أتمتع والذين قالوا انه مفرد قولهم صحيح لأن الإفراج والقران لا فرق بينهما ولكن الصحيح أنه قارن دل على ذلك أحاديث كثيرة وسبب اختلافهم أنه صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يلبي بالحج يقول لبيك حج واهيانا يقول لبيك عمرة واهيانا يقول لبيك عمرة وحج أفلعجل ذلك اختلفوا ثم ألمنا أتعنا كذلك في عهد أبي بكر أحرم أبو بكر مفرد في سنتين وكذلك عمر رضي الله عنه كان يحرم مفرد وكان يأمر الناس بالإفراد ويلزمهم يشبه إلزام أن يفردوا وينهى عن التمتع وعن القران وسبب ذلك أنه يخشى تعطل البيت أن يتعطل الحرم من الزوار في أثناء السنة فيقول إنهم إذا اعتمروا مع حجهم قبل الحج أو معه أو بعده لم ياتوا إلى البيت دائما واما إذا بقيت العمره في ذمه احدهم فانه يرجع ولو من مكان بعيد يتذكر ان عليه عمره ويبقى البيت معمورا طوال العام حيث ان بعضهم يعتمرون في شهر محرم وآخرون في سفر ما يتأسر لهم إلا فيه وآخرون لا يتأسر لهم إلا في ربيع وآخرون في جمادى، وهكذا فيبقى البيت دائما يطاف به ولا يتعطل عن الطائفين هذه فكرة عمر رضي الله عنه ولا يرى تحريم التمتع كيف وقد ذكره الله بالقرآن قال تعالى فمن تمتع بالعمره الى إلى الحج فما استيسر من الهدي ولا يمكن أن ينهى عن شيء قد اباحه الله وكذلك اباحه النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل الجاهليه لا ياتمرون في أشهر الحج بل يرون العمره في أشهر الحج من افجر الفجور ويقولون اذا برا الجبر وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمره لمن اعتمر إذا برا الدبر القروح التي تكون في ظهور الابل بعد الحج العاده أنهم يركبوا على الابل ان شعرها يتمزق ويكون بها قروح في جلدها تسمى الدبر وعفى الأثر أي الأثر الذي هو آثار الابل التي قادم عليها وإن سلخ الصفر قد يريدون به صفر قد يريدون به المحرم فهكذا ولما كانت هذه عادة مستكرة عندهم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذه الفكرة وأن يبين لهم أن العمره تصح مع الحج سواء القران أو التمتع لذلك أمرهم بأن يتمروا أكثرهم لم يعرف إلا الحج لبيك حج هكذا كانت فكرته ومع ذلك لما قادموا مكة قادموا في صبح اليوم الرابع وقد باقي على يوم التروية خمسة أيام أو أربعة وكره أن يبقوا على إحرامهم طوال هذه المدة وأراد ايضا أن ينسخ الفكرة التي كانوا عليها قبل الإسلام وهي تحريم العمره مع الحج فأمرهم أن يقلبوا إحرامهم ويجعله امره فكأنه مستغرب كيف نقلبه عمرة وقد ربينا بالحج فأكد عليهم وقبلوا ذلك فتخللوا ولبسوا اللباس وتطيبوا وأتوا النساء كان الحلال ولما كان يوم التروية أهلوا بالحج وجعلوا يحرامهم الأول عمره فأوصلوا أن الذي يصل إلى الميقات يخير يقال يقالوا لك الخيار إما أن تحرم بالحج مفرداً أو بالعمرة متمتعاً أو بالحج والعمرة كارنا. ذكروا أن التمتع أفضل أروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر أعوذي الله عنهم وغيرهما يقول الإمام أحمد وهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أنكر عليه الائمه الباقون أجاءه رجل وقال كل شيء منك طيب إلا أنك تقول بفسق الحج إلى عمره يعني تخالف الائمه فقال عندي فيه سبعة عشر حديثا سحاءا حسانا أفأتركها لك أي انه متبع للسنة السنة الصحيحة الذين فضلوا الإفراد اتبع ما كان يفتي به عمر رضي الله عنه وكذلك ما كان يأمر به أبو بكر وقد أرفنا عذر عمر أنه يريد بذلك أن لا يتعطل الحج والبيت عن الزوار ولما كان عمر ينهى عن التمتع وكذلك عثمان وكذلك علي وكذلك أبو بكر ذهب الأئمة والأكثرون إلى الإفراد أو إلى القران فالمالكية يفضلون القران ويقولون إنه الأفضل لأن لأنه الذي اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا يختار له إلا ما هو الأفضل لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يتحلل ويجعلها عمره وامتنع من أن يتحلل مثلهم وذلك لأنه قد ساك معه الهدي ساق سبعين بدنه جاء بها من المدينة مكلدا وجاء علي رضي الله عنه بثلاثين من اليمن مكلدا في ركابها كلائد وقد قال الله تعالى ولا تهلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل اي محل ذبحه. الذي هو يوم النحر يوم العيد والايام الثلاثه بعدها هكذا فلما كان معه هذا الهدي لم يستطع ان يتحلل منعه هذا الهدي الصحابة تحلل وجعلها عمره وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبنته صلى الله عليه وسلم سألته حفصه ما للناس حلوا من عمرتهم ولم تهل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلت تهجئ فلا احل حتى انهار كان قد علم بان مدته تطول وكان عليه جمه راس شعر فجعل عليه شيئا يلبده من صمغ او دبس او نحو ذلك حتى يتمتع ولا ينتفعش لبد رأسه وكلت هدي اعشقت هديا معي وجعلت في ركابه كلائد علامه على أنه هدي وحتى لا يستحل لقول الله تعالى لا تحل شعائر الله ولا شعر الهرام ولا الهدي ولا الكلائد فهذا هو السبب الذي منعه من أن يتهلل ويجعلها عمرة كما فعل أصحابه رضي الله عنه وله أن يفرد والمختار في هذه الازمنه أن من جاء مبكرا فإنه يتمتع ومن جاء متأخرا فالافراد أفضل الذي جاء في آخر يوم السابع أو في اليوم الثامن ما بقي وقت يتمتع فيه نقول الأفضل الإفراد أفيها اقتك والعمر إذا لم يكن قد اعتمر يؤخرها والأفضل أن ينشئ أهلها سفرا من بلده يعتمر في رمضان أو في شعبان أو في رجب أو في جمادى السنة كلها محل للعمره يقول صاحب الشرخ الكبير لا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء ذل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها لما خيرها صلى الله عليه وسلم قالت فمنا من أهل بعمره ومنا من أهل بحج عمره عائشة أهلت بالعمره ولكن لما كانت في أثناء الطريق في مكان يقال له سلف فجاءتها العاده على الخير فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفض عمرتك وأهلي بالحج يعني ترفض اعمالها لا انها ترفض نيتها فادخلت الحج على العمره وصارت كارنة وبقيت على احرامها ولم تظهر الا ليله عرفه افقتها ثلاثه وبقيت على احرامها ووقفت في عرفتها ثم بمزدلفه ثم بمنى في يوم العيد وافارت مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وطفنا وتعينا وكسرنا وتحللنا فكانت قد أسفت أن صواحباتها حصلنا على عمرة مستقلة فطلبت أن يعمرها صلى الله عليه وسلم كانت تقول إن صواحباتي حصلنا على عمرة مستقلة وحجة مستقلة وأنا ما حصلت إلا على حجة فقط لذلك طيب نفسها بامرتها من التنعيم وإلا فإن امرتها الأولى باقيه ما لغت وإن ما لغت أعمالها ولأجل ذلك قال لها في بعض الروايات ان طوافك بالبيت وبالصفه والمروه اكفيانك عن حجك وامرتك فلم تطم نفسها حتى اعتمرت امره مستقله هكذا اهرمت أب العمرة أن يقول هذا مجلول قول عائشه منا من أهل بامره كامهات المؤمنين ومنا من أهل بحج وهم أكثر الحجاج ومنا من أهل بعمرة الحج النبي صلى الله عليه وسلم والذين من أهل اليسار الذين معهم هدي هؤلاء أكرنوا ومنهم أبو بكر وأمر وعثمان وعريا لما جاء من اليمن كلهم كانوا كارنين لأنهم ساقوا الهدي من من ساق بدنا ومن من ساق خمسا أو ثمانيا أو اثنتين على حسب قدرتهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسبعين من المدينة وجاء آلي بثلاثين من اليمن وكلها إما من إبن الصدق وإما أمن أبل الجزية وما أشبه ذلك صفة التمتع أن يحرم بالعمرة بأشهر الحج ثم بعد فراغه يحرم بالحج يقول ابن منذ رحمه الله أجمع أهل العلم على من من أهل بأمره من أهل الآفاق في عشر الحج من الميقات وقدم مكة وفرغ منها وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد, أو إن وجد وإلا في الصيام هذا صفة التمتع يرهل بعمره ويكون من غير أهل مكة من أهل الآفاق يهرم من المقات بعمره ويكون في عشر الحج شعبان في شوال أو ذي القعده أو العشر الأول من شهر ذي الحجة هذه عشر الحج كما تقدم فإذا أهل في هذه المدة وجاء إلى مكة وفرغ من العمرة بالطواف والسعير التقصير وبقي بمكة إلى أن أج في تلك السنة أن هذا يسمى متمتئاً وأن عليه الهدي فإذا وجده إلا صام وذكروا شروط الهدي شروط وجوبه أربعة الأول أن, أن تكون أمرته بأشهر الحج فإن كانت أمرته برمضان أو شعبان لا يسمى متمتعا ولا يجب عليه لبه الهدي يعني الفجا الشرط الثاني أن يبقى بمكة إلى أن يخج أما إذا رجع إلى بلده, بلده، ثم أنشع سفرا آخر للحج فلا يلزمه ذبح الهدي إلا إن اعتمر عمرة ثانية حين أقبل الشرط الثالث الثالث ان يحج من عامه اما لو اعتمر ولم يتيسر الحج ياتي من الجنود والشرف الذين ياتون للعمل يعتمرون ولا يستطيعون أي يحجوا فلا دام عليه الشرط الرابع أن لا يكون من اهل مكه اهل مكه ليس عليهم تمتع لأنه من اهل مكه يحتاجون الى سفر هذا سبب وجوب الهدي اولا اهلني امرها ثانيا في اشهر الحج أن يش... في أشهر الحج ثالثا أن يكون من الآفاق رابعا أن, ي... أن يحج من عامه فإذا لم يحج ذلك الآن فلا ي... دم عليه وإذا كان من اهل مكه فلا دم عليه وإذا اذا كانت العمره قبل اشهر الحج ولا دم عليه او في الافراد ان يحرم بالحج وبعد فراغه منه يحرم بالعمره ولا يلزمه يفعل ذلك كثيرون فالغالب أنهم من أهل الآفاق وأنهم فقراء لا يقدرون على أن يتمروا أمرة ثانية ولا, ولا يقدرون على أن يذبحوا والمفرد ليس عليه ذابه فلعجل ذلك إذا انتهوا من الحج فذهبوا افواجا الى التنعيم وجاءوا بعمره وقد يعتمرون مرتين او ثلاثه ويقولون نحجي العمره الثانيه لابائنا واجدادنا الذين ماتوا ولم يحجوا ولم يعتمروا وقد أنكر العلماء الذهاب والتكرر إلى الأميقات التمعين وقالوا لم يفعلوا أحدا إلا عائشه لعذر أنها لم تكمل عمرتها فأحبت أن تكون لها عمرة مستقلة أما بقية الصحابة قد يبلغون ثمانين الفا فلم ينقل ان احدا منهم جاء بامره من التنعيم ولا من غيره بعد الحج وينهون عن الذهاب الى التنعيم ويقولون اقيموا بالحرم وتعبدوا في الحرم فانكم في عباده وطاعه ولكم اجر على الإقامة صلاتكم به مضاعفة قد تعتكفون فيه ولكم اجر الاعتكاف وكذلك تكلفكم ومشقتكم اذهبا وايابا لا حاجه اليها ولعلكم أن يتأسر لكم عمرة أخرى في أثناء السنة فالفقهاء يكون المؤلف هنا وبعد فراغه من الحج يعني بعد أعمال الحج في اليوم الثاني عشر بعد الرميل اذا تعجل او في اليوم الثالث عشر او في اليوم الرابع عشر يحرم بالعمرة يذهب الى التنين ويحلم بالعمره او الى الجيران او الى عرفه يعني خارج حدود الحرم هذه صفات الافراد والافضل انه لا يفلم بالعمرة بالعمره مكة بل يرجع الى بلده وينشئ للامره سفرا وذلك لقول الله تعالى واتموا الحج والعمره لله والإتمام أن ينشئ للعمرة سفرا وينشئ للحج سفرا وإلى أنشع سفرا واحدا وكرنهما أعظم بهما جميعا أفا إنه يهزم وكذلك إذا أعظم بالعمرتهما بعد فراغه منها أهرم بالحج يوم الترويه عليه دم ويسمى هدية تمتع أو هدية كران صفة الكران ان يحرم أعب الحج والعمرة جميعا يقول أبيك أمرة محجة أو يحرم أبي ثم يفصل الحج عليها قبل الشروع في طوافها اعلاه الشرون يقولون يحرم بهما جميعا من الميقات لبيك امره وحجه اللهم اني احرمت لك بامره وحج هذا هو القران ويحرم بالعمره اي ثم يبصر عليها الحج ولا يبصر العمره على الحج إذا احرم مفردا لأن العمرة أصغر من الحج أفيدسل الأكبر على الأصغر ولا يدسل الأصغر على الأكبر أهرم بحج لا يقول أدخل عليه العمرة لاتخفف يدسل الأصغر على الأكبر لا يجوز. أما إذا أهرم بالامره الامره هي الأصور فيجوز أن يبثل الحج عليها الأكبر يدخل على الأصور والذي فعلته عائشة لما حابت يقول جابر رضي الله عنه أنه حجم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا اهلوا ابي الحج يقول جابر لا نذكر الا الحج لا نعرف امره لما ارسلوا الى مكه قال لهم صلى الله عليه وسلم حلوا من اهرامكم بطوافكم بالبيت وبين الصفا والمروه وقصروا واقيموا حلالا حتى اذا كان يوم التروية فأهل بالحج وأجعل الذي قدمتم به متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعل ما أمرتكم به فلو لأني سوقت الأجيرة فعلت ما مثل ما أمرتكم به ولكن لا يحل مني حراما حتى يبلغ هذه حله سمى هذا فسخ فسخ الحجي إلى عمره ولعل هذا اعظم الى قدم متقدما مبكرا الصحابة قدموا مبكرين في اليوم الرابع بعضهم في اليوم الخامس بعضهم في اليوم الثالث ولا حاجة إلى أن يبقوا بإحرامهم خنسة ايام قبل الحج فأمرهم بأن يجعلوا إحرامهم عمره يقلبوه طوفوا بالبيت واسعوا وكسروا وتحللوا وجعلوا معجيتم به عمره وأبقوا حلالا يحل لكم كل شيء حتى النساء إلى اليوم الثامن يوم الترويه واهلوا بعد يوم في يوم الترويه بالحج وصيروا متمتعين وعليكم دم التمتع فمن لم يجد يصوم استهتلوا ذلك واستغربوه لانه خلاف ما كانوا عليه في الجاهليه ولما كان كذلك اكد عليهم اكد عليهم حتى امتثلوا هذا دليل الحنابله في استهباب الفسخ فسخ الحج الى امره ولقد انكر عليهم اهل المذاهب الاخرى فبعضهم يقول ان هذا غريب وبعضهم ينكر مثل هذا الفعل واكثر من تضربه الخصوصيه قالوا ان هذا من خصائص الصحابه حسخ الحج إلى أمرة استدلوا بحديثين وحديثين أن قلب, في قلب الحج العمرة أنه من خصائصهم ولكن ألم يصح ذلك وإذا صحبه على صفة خاصة وجاء ما يذل على الاسديه واستمرار الحكم ان ننقد مبكرا بحج ان يكذبه امره ويصير متمتعا وذلك أنه لما تاتي العمره قال رجل من الصحابه يا رسول الله رأيت امراتنا هذه اللي من هذا امن الابد فقال ابد الابد امر لابد الابد ثم قال دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه انت الله هذا الرجل وشراكه بن مالك بن جشم انطقه وسال هذا السؤال وعثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم انه الى يوم القيامه ادخلت العمره بالحج الى يوم القيامه يقول فان اهرم بالحج ثم ادخل عليه عمره لم يصح يعني ادخل الافضل الاكبر لا يصير كارهنا لا يجوز ادخال الأصغر على الأكبر هكذا روي عن علي رضي الله عنه رواه الاسلام اذا ادخل الحج اذا ادخل الامره على الحج ما ورد بذلك الدليل ولم يستفد بذلك زياده عمل كانه يقول تخلص من العمره ارسلها على حجي اما ادخال العمره على الحج ادخال العمره على الحج فانه لا يستفيد ولا يجد عملا فلا يصح بخلاف فيما إذا اهرم بالعمرة وادخل عليها الحج وعلى هذا فمن احرم بالحج اباكي على احرامه بالحج ولا يجوز ان يفصل عليه عمره اذا احرم او اقلق قال احرمت ولم يسمن سكا اجاز ذلك ويصرفه لمعيشة يشاء وما عمل قبل صرفه له آتب يقول أحرمك ولا ينوي حجا ولا أمره ولا إفرازا ولا كرانا ولا تمتعا إنما يحرم فقط أحرم وأقلك إذا قد ما كتب له أن يصربه إلى ما شاء يقول جاء طاوس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجة هكذا يقول ينتظر القضاء فنزل عليه من الصفاء المروه قرأة إلا هذا هذا قول أبضا وإلا فاستابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمي أم أحجة تاره يقول عمره لبيك عمره ا لانه محرم بها وتارة يقول لبيك حجا ا لانه محرم بها وتاره يقول لبيك عمره حجا ا لان احرامه بهما واما انه ينتظركما فهذا قول غريب وقد ثبت انه خير الصحابة من شاء يحرم بحج ما ليفعل من شاء يحرم بعمرة ما ليفعل من شاء يحرم بحج عمرة ما ليفعل كذلك إذا قال أحرمت ما أحرم به فلا يصح ذلك واذا لقي فلانا فانه يصير مثله يقول أنس رضي الله عنه قادم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت يا علي أعمانيتك التي أهللت بها فقال أهللت بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يبقى على إحرامه وأشركه في أدية وقالوا لولا ان معي الهادي لا احللت بقي على احرامه لان معه هدي عشرة أو النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي فلم يقدر ان يتحلل بل يبقى على احرامه لما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم احل بالقران فبقي على احرامهما يقول السنة لمن أراد نسك أن يعينه يتلفظ به لبيك أمرة لبيك هجة لبيك أمرة وحجة هكذا تقول عائشه منا من أهل بأمرة يعني ذكرها بتلبيته ومنا من أهل بحج أمرة أي ذكرهما بالتلبية لبيك امره حجة ومنا من أهل بحج قال لبيك حجة فدل على انهم يسمون الأنساك في تلبيتهم ولا تكفي النية لكن لو اقتصر على النية ونسي التلبية أو نسي ذكره بالتلبية لعله يكفي يذكر أنه يستحب الاشتراك. أن يقول اللهم إني أريد أن سكى الفلان في أسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس من لي حيث هبستني يسمى هذا الاشتراك. يقول لمروة النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي علي. ما أهلت قال علي بما اهللت قال قلت اللهم عني احل بما اهل بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على انه يجوز تعليق الاهلال اما نطق يوم بحج ما بل علك ذلك بقوله كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم واما قدم امره صلى الله عليه وسلم ان يبقى على احرامه وان يكون قارنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعه بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعه فقال لها حجي واشتريطي وقولي اللهم إنما حلي حيث حبستني أمتفق عليه وباعت بنت الزبائر من عبد المطلب أمنت عم النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أي حج رغب في ان يحج اقاربه ومنهن النبي عمه ولا بد أن يكون معها محرم اما زوج واما ولد واما اخ واما عم لان العباس عمه العباس بن عبد المطلب اخو الزبير بن عبد المطلب سالها أترغب إن أن معنا؟ فذكرت أنها تشتكي وأنها وجعه وخافت أن يهبسها الوجوانك مع من نسوك أفأمرها بأن تهجي وتشترط حجي واشترطي اللهم إنما حلي حيث هذا فالاطمة الاشتراط يقول وللنساء بعدي إبن عباس فإن لك على ربك ما استثنيت يعني ما اشترقت حيث قلت ان حبسني حبس محل حيث حبستني في حديث اكرمان ابن عباس ان حبستي او مرضتي قد هللت من ذلك ابي شرطك على ربك هكذا رواه ابن محمد إذا حبسها المرض ولم تستطع أن تكمل النسك أو كذلك أخدت عن البيت ولم تقدر على وصوله يسمى هذا حبسا أيضاً أفلك على ربك ما اشترطت هكذا هذا دليل الاشتراب وقد اختلف استحبامه اكثر الفقهاء قالوا انه مستحب مستحب ان يشترط في عند الاهرام بان يقول وان حبسني حابس منه لي حيث حبستني ولكن اخرون قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه بقيه الحجاج الحجاج الذين معه نحو ثمانين ما قال لهم اشترطوا ولم يشترط هو ولم يشترط الصحابه الذين حوله ما قالوا ان حبسني حبس محلي حيث حبسني فلاجل ذلك في هذه الحال لا اشترط الا اذا كان يحس بمرض او يخاف أن يصد عن البيت ابي هذه الازمنه يمكن ان يصد يحرم أناسا بامره ولا يقدرون على الاتمام يحرم آخرون بالحج ولا يقدرون على الاتمام فنقول لكم ان تشترطوا الذين مثلا يحجون بلا تصريح ثم اذا طربوا من مكه طلبت منهم التصاليح فلم يكن معهم امروا بان يتهللوا ومنهم من يرجع ارجعوا من حيث جئتم لا تدخلوا ولا نمكن لكم ان تحجوا لادم التصريح فاذا كانوا قد اشترطوا انهم حل حتى عبثتني ان يمنيته فانهم يتهللون ولا شيء عليهم لانهم قد اشترطوا واما اذا لم يشترطوا ففي هذه الحال يقال لهم انتم باقون على احرامكم أرجعوا وأبقوا على إحرامكم إلى أي تأسر لكم أو اعملوا كعمل المحصر الصحابة لما أهرموا بالعمرة من الحديبية وردهم المشركون ونزل في ذلك قول الله تعالى هم الذين كبروا صدقوا من المسجد الحرام والهدي معكوبا أن يبلغ محلة فلما صدوهم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبحوا الاجيال الذي معهم وان يتحللوا وهم في الحديبيه حدود الحرم فدل ذلك على عن المحصر يذبح ويتحلل فانت ايها الذي صد عن الحرم لعدم التصريح عليك ان تتحلل تذبح ذبيهة ترسل منها إلى مكة وتذبح المساكين الحرم وإذا أن تستطلت تبقى على إحرامك حتى تصوم عشرة أيام أي ثم بعد ذلك تتحلل الأولى لك أن تشترق حتى تسلم من هذا الواجب كذلك أيضا يحصل حوادث انقلابا ونحوه ويكون الذين ابيت تلك السيارات التي انقلبت بعد اهرامهم يصابون بامراض وكسور ولا يستطيعون ان يكملوا ففي هذه الحال يذبحون يعتبرون كالمحصر الا ان كانوا اشترطوا اذا اشترطوا فلا شيء عليهم en dat gaat er niet Allah, mm -hmm. Allah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في احكام الثمار والجلاله واداب الشرب والنوم قال رحمه الله وان مر انسان باثمار حائط بلا حائط او ناظر مترصد لياكل ولا يحمل ولو عن غضونه وعن احمد احذر منه غير المبدد وعن أحمد احضر مطلقا دون حاجه ومعها بلا غرم فكل لا تزودي وليس عليه في المباح غرامة كأكل لضر من محوط بمبعدي ولا تطعما من در انعام غائب وزرع بحب الرطب منه باوكدي ويحرم زرع, و... ويحرم زرع أو ثمار سقيته... سقيته النجاسة أو دملتموها بأوطدي وان سقيت من بعد ذاك بطاهر ابيحت وقيل كره فقط لا تشددي وما كان اوفاء قوته من نجاسه من وقيل كثيرا منه حر باوكد والبانها والبيض منها فحرما وعنه وعنه قبل تحبيسها قدي ولا تحضرا ان كان أوفاه طاهرا ولا تكره من بعد حبس مقيد ولا تكره من بعد حبس مقيد ثلاثة أيام وتطعم طاهراً ويكره قبل الحبس إن ترك بشهدين بسم الله <تصفيق> <تصفيق> والحمد لله والصلاة والسلام على محمد يقول النظيم رحمه الله وإن مر إنسان بأثمار حائطاً أبله آئط أو ناظر مترصدي ألي ولا يهمل ولو عن غصونه وأن احمد أخضر منه غير المبددي وأن احمد أخضر مطلقا دون حاجة ومعها بلا غرم فكل ولا تتزود ولا أحمد الصورة ذلك الإنسان الذي يمر مع الطريق ويجد على الطريق شجرا فيها زمر شجر العنب وشجر الرمان وشجر النخل ونهوها وليس عليها حائط يعني سور محيط بها وليس عليها عندها ناظر يعني وكيل يحرسها ويحميها الناظر هو الذي يرصدها ويحرسها، أما أحيطت وشورت هذه الأشجار أبد انها أبارزة فهل يأكل منها جاء حديث أنه يأكل بفمه ولا يهمل شيئا هكذا جاء بهديث يأكل ولا يتأخذ خبنه يعني لا يهمل معه شيئا لأهله وذلك لأنها مملكة أهلها الذين درسوها والذين يسكونها اولى بثمرها ولكن حيث أنهم ألم يحيطوا عليها فكأنهم يقولون ان يتركها حتى يأكل منها الفقير والمار وابن السبيل ألن اجرا أجرا أفيع يأكل ولا, ولا يحمل ولو كان يخاف الجوع فيما بعد هذه رواية الرواية الثانية منع الأكل إلا من المبدد احضر امنع منه غير المبدد المتساقط إذا وجد التامر المتساقط في حوض النخلة أو كذلك تينا أو رماناً أو نحو ذلك التساقط، إذا له أن يأكل واما انه يتناول من الشجرة من الشجره مع من عذوقها او كرمائها فمنعه على هذه الروايه والروايه ثانيا سالفه وعن احمد احضر مطلقا دون حاجه احضره امنعه الا من حاجه كجوع ومعها بلا غرم فاكل لا تزود إذا كنت محتاجا أجائعا شديد الجوع أفإن لك الأكل ولكن لا تزود لا تأخذ ذا دمعك اقتصر على ما تسد به جوعك هذه ثلاث روايات الرواية الأولى فأنها أعيشها ولذلك قدمها وهي يأكل ولا يحمل ولو خاف أن يعاود هجوع وهي التي جاء فيها حديث أنه صلى الله عليه وسلم أباه لمن مر بالثمار أن يأكل غير متاخذ خبنة ولكن إذا عرف بأن أهلها لا يرون فإنه يتوقف جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه فإذا كان أهلها ما أبهوها فلا يحل لأحد أن يعقل منها علامة ذلك مثلا أن يحفظوها بعضهم يجعل القنوان في أكياس أكياس من خوص أو من وبر أو نحو ذلك حتى لا يتناولها أحد وإذا كان كذلك فالمختار انه لا ياكل منها مهما كان الا باذن اهلها نعلي أهل هذا الحديث والقول الثاني انه ياكل من المتبدد ولا يجوز له ان يتناول القنوان ياكل منها ولا يجوز ان يضربها بعصا حتى يتساقط ولا ان يرميها بحجر حتى يتساقط يقتصر على ما وجده متساقطا جهراء أو يمنع الا من حاجه شديده هذا ما يتعلق بالثمار يقول وليس عليه بالمباح غرامه فأكل لضر من محوط بمبعد إذا كان أكلا لضر أعلى جوع شديد فلم يجد إلا هذا الذي أقد أحيط عليه شجر في داخل حائط فالأكل هاهنا للضر ليس عليه غرامه ولو كان الشجر داخل حائط لانه يريد ان الجوع نفسه انت ما يتعلق بالثمار يقول بعد ذلك ولا تطعم من, من در انعام ابن. وزرء بحب الرطل منه بأوكدي فهكذا أخبر إذا مررت مثلا أبناقة فيها لبن أو بكرة أو شات من منضعن أو معذن وفيها لبن فليس لك أن تحلبها ولو لم يكن عندها أهل لأن أهلها, أهلها تحفظ لهم هذه الألبان يعني أنها بمنزلة الأكياس التي يحفظ تحفظ لأهلها فلذلك لا تطعم من در أنعام درها يعني لبنها لا تطعم من درها إذا كانت غائبة أو غائبة عن أهلها أما إذا كان معها صاحبها ففي هذه الحال لك أن تطلب منه أن يهلب لك أذلل ذلك ما رأيت بها هذه أبي بكر لما كان في سفر الهجرة إليك صاحب غنب ألم أنت يا فلان سمى نفس أنه مملوك فلان أغنمك ألبيان من لبن قال نعم هل كانت تحجب لنا قال نعم يقول أبو بكر فقلتم فضار أخا عن الغبار وانهض يديك أفهلب حتى ملأك دهان وشرب من النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر فاذا كان صاحبها وقد اذن فلا باس وزرع بحب الرطب منه باوقد اذا امرت بزرع وحبه لا يزال رطبا سنبله فهل لك ان تاخذ من السنبل وتاكله مريكا لا يجوز ذلك لانه مملوك لاهله اذا اذنوا واخذت سنبلها سنابل وفرجتها واكلت منها لك ذلك والا فلا لان اهله الذين يسقون وقد تعبوا عليه فهم يحبون ان يبقى يبقى لهم ذلك السنبل حتى يأكلوا منه، حتى يأكلوا منه حباً ويبيعوا منه، وانه ذلك. ويحمر ويحرم جراً أو ثماراً سقيته النجاسة أو دم او دم أو إذا كان ذلك الثمر سقيا بنجاسه نجاسة أو إعدام التراب من نجاسة إعدام للتراب يعني خالق التراب بنجاسه اي أي بأسمدة نجسة فإن هذا الزرع والثمر حرام لأنه تخلت خالقه النجاسة. والعادة ان ثمره وتمره يكون يكون ممتنا خائسا او لا يصلح ان يكون كنزا ولا يصلح ان يكون تمرا وإنما يصلح ان يكون الفا التمر الذي يسكى من المجاري في هذه الازمنه ان خيلا تسكى من المجاري وأن جاسة تصل الى الثمر ولو كانت من العروب لان الثمر وشجرة تتشرب ذلك الماء النجس أفل ذلك أن يهرم كذلك الزرع لو سقي بالمجاري الزرع يعني برا او نهوه إذا سقيت النجاسة أو دمتها ربي فانه محرم على هذا الفدين. يقول وإن سقيت من بعد ذلك بطاهر أبيه وقيل أخره أفقط لا تشدد اذا سقيت هذه النخيل وهذه الاشجار من مثلا شهرا ثم قطعت تلك النجاسة وسقيت بعد ذلك بطاهر فلعلها لها وهناك من يقول إنها مكروهة لا تصل إلى الحرام لا تشدد وتقول إنها حرام ولكن يقول إنها مكروهة أما إذا كان شرابها منذ ان كرست أو صرم الثمر ثم سقيت للنجاسه سنه كامله فإن الثمره التي تخرج منها تكون محرمه يقول هناك انا اوفى قوته من نجاسة وقيل كثيرا منه حرم بي والبانها والبيض منها فحرما وعنه ابا الاكره قبل تحبيسها كجيء يكون هذا في الدواب وتسمى الجلاله التي تاكل العذره فانها تاكل هذه النجاسه كثيرا من بعض الدواب إبل بكر غنم تتبع الشعاب التي فيها عذر الناس يتغوط فيها الناس فتتبعها ثم تعكل ذلك تلك العذره ذلك الغائط ويكون أكثر فيها منه هذه تسمى نجاسه جلالة إذا كان أكثر أكثر قوتها من النجاسة أو كثير منه وإن لم يكون اكثر فحرم حرم هذه لحمها لحمها هذه جلالة وحرم لبنها من هذه النكهه البقره او الشاس التي اثر على فئه من النجاسه وحرم بيضها الدجاج اذا كان يأكل النجاسه فانه يحرم بيضه حرما والقول الثاني انه مكروه ولا يصل الى التحريم متى يباح يأكلها وشرب لبنها وبيضها أن تحبس تحبس الناقة أربعين يوما إذا كانت جلالة وتطعم حلالا نظيفا مباحا كحشيش أو نحوه بعد أربعين يوما يطيب لحمها ويطيب لبنها البكرة قالوا تحبس ثلاثين يوما الغنم تحبس عشرين يوماً أو خمسة عشر الدجاج الدجاج يحبس أسبوعاً أو نحوه حتى يتغذى شيئاً طاهراً ويزول أثر ذلك الذي أكله هكذا يقول ولا تحضر ان كان الفاحص طاهرا ولا تذكر من بعد حبس المقيد ثلاثه ايام وتطعم طاهرا فاذكر قبل الحبس ان صور تاب لا تحضر ان اتهرما اذا كان اكثره طاهرا اذا كان اكثر والذي طاهر من الحشيش أو من العذف أو الشعير أو نحو ذلك وإنما النجاسة في شيء قليل فلا يحرم لحمها ولا تكره من بعد حبس إذا حبست فلا يكره لبنها ولا بيضها ولا لحمها لا تكره من بعد حبس مقيد اذكروا أنها تحبس أفلا يتعي من الدجاج وتطعم طاهرا لا لذلك يكون سبب عن طهارة لحمها وكذلك الطهارة عبيضها ويكره قبل الحبس أن تركب اشهد حتى ركوبها ركوب البعير أو الناقة التي تأكل النجاسة يكره أن تركب قبل أن تحبس وناقفها هنا والله اعلم وصلى الله على محمد